في رواة اخرى جميلة في الصحيحين من حديث حمرانة مولى عثمان رضي الله عنه ان عثمان بن عثان رضي الله عنه دعا بوضوء بوضوء اتفقنا بالفتح يبقى ايه يبقى الماء المهيئ والمعد للوضوء دعا بوضوء من اجل الوضوء والوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء ماء الوضوء فدعى عثمان رضي الله عنه بوضوء يقول حمران مولى عثمان ثم غسل كفيه ثلاث مرات خلي بالك عشان تعرف كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم غسل عثمان رضي الله عنه كفيه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم غسل غسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر تمضمض واستنشق واستنثر مضمضة معروفة ادخال الماء في الفم وتحريك الماء في الفم واخراجه والاستنشاق ان يدخل الماء في الانف والاستنثار ان يخرج هذا الماء يستنشق بيمينه واستنثر بشماله غسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات وفي لون ثلاث مرار وغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ومسح رأسه أي مرة واحدة وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات اسمع ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا يعني هذه الكيفية التي توضأت بها أمامكم هي كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أشهر الأحاديث في كيفية وضوء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال خلي بالك من me خلي بالك من البشرى الجميلة اودي احنا بنتكلم اصلا فضل وضوء قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الله مش ممكن ابدا والله يعني شيء شيء جميل شيء يعني في غيط الروعة يملأ القلب بحب الله وبحب رسول الله وبحب هذه العبادة الجميلة التي ربما تكون ثقيلة على البعض لسيما في وقت الشتاء او في اوقات البرد قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين او فرك ركعتين لا يحدث نفسه فيهما اي بشيء من امور الدنيا ها غفر له ما تقدم من ذنبه طيب مولانا نحن نتفق معك على ان هذه الذنوب التي يغفرها الله تبارك وتعالى بالوضوء انما هي الصغائر والله لقد قرأت كلاما جميلا وأنا أعد للحلقة قرأت كلاما بديعا جميلا للإمام القرطبي شيخ القرطبي صاحب جامع العلوم والحكم للقرطبي صاحب المفهم رحمه الله تعالى قال ومن أهل العلم والفضل من رأى أن الله تبارك وتعالى قد يغفر أيضا الكبيرة لمن شاء بالوضوء إذا أخلص النية لأننا نعلم علما اليقين أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة فلو أن مسلما أقبل على الوضوء بنية التوبة من الذنوب والمعاصي فقد أدى التوبة فقد تاب إلى الله جل وعلا لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة فالأصل في مغفرة الكبائر التوبة كما قال شيخ الإسلامي وغيره لا بد من توبة المذنب المرتكب الكبيرة والتوبة لا شروط الندم على فعل الكبيرة وترك الكبيرة والعمل الصالح والإخلاص بمعنى أن تكون التوبة لله لا خوف من إقامة الحد عليه ولا خوف من أن تهان كرامته بين الناس لا بد أن تكون توبة خالصة الله جل وعلا فلو أن رجلا ارتكب كبيرة من الكبائر وسمع هذا الحديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهما إلا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه لو سمع مثل هذا الحديث مرتكب لكبيرة فقام بنية التوبة إلى الله جل وعلا من هذه الكبيرة وقد عقد العزم والنية والإرادة والقصد على ذلك فقد حقق التوبة فقد تاب إلى الله جل وعلا وندم على ما ارتكبه وهو يقبل الآن على عمل صالح فأرجو الله سبحانه وتعالى بهذه الشروط وبهذه الضوابط كما قال الإمام القرطبي صاحب المفهم أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه سواء كان الذنب كبيرا أم صغيرة بهذا الضابط بالتوبة أي أن يعقد العزم والقصد والإرادة والنية على التوبة إلى الله من هذه الكبائر والصغائر وأن يقوم ليصبغ الوضوء وأن يركع بعد ذلك ركعتين لله جل وعلا إلا غفر الله تبارك وتعالى وما تقدم من ذنبه بهذه الضوابط سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرة بفضل الله جل وعلا أنت مستني إيه يا أخي لسه مستني إيه وأنت يا أخته لسه مستني إيه ما تندم الآن على الكبائر والصغائر؟ اندم على ما مضى اندم على ما مضى والندم هو ركن التوبة الأعظم ثم بعد ذلك ابتعد عن الذنوب والمعاصي عاهد ربك الآن وأنت تستمع إليه وعاهدي ربك الآن وأنت تستمعين إلي على الإقلاع عن المعصية وعلى الندم على ما فات وعلى أن نعمل صالحا بعد انتهاء الحلقة قم مباشرة وتوضأ لله تبارك وتعالى واستشعر حلاوة الوضوء واستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخطايا من أعضائك مع الماء أو مع آخر قطر الماء وبعد ذلك أقبل على الله جل وعلا بقلب ذليل منكسر محب واركع لله ركعتين لا تنشغل فيهما بأمر من أمور الدنيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا واستحضر معنى الآيات التي تقرأها واستحضر هيبة وعظمة وجلالة من أوقفك بين أديه وتاب عليك الليلة لتتوب إليه والله الذي لا إله غيره بهذا يغفر الله عز وجل لك ذنوبك من الكبائر والصغائر وما ذلك على الله بعزيز يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم ما لي إليك حيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم